وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع الحج كان معروفا عند العرب من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام واستمروا يحجون حتى جاء الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المولود في مكة والناشئ فيها إلى أن بعث وهاجر كان يمارس ما تمارسه العرب من الشعائر الباقية من دين إبراهيم على الرغم مما حدث في بعضها من تغيير كوقوف جماعة منهم يوم عرفة في الحرم وليس في عرفه لأنها في الحل وكان الذي أخروا به الحج عن موعده الحقيقي ولما جاء الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بالناس في موسم الحج ليبلغهم الدعوة في منا ثلاث سنين متوالية يقول القرطبي كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا والزموا بما عرفوا وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حج الفرد وقد وقف بعرفه. ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه ونحن الحمص أي المتشددون في الدين ولكن الحج فرض في الإسلام بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وكان ذلك في السنة السادسة أو التاسعة للهجرة ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع يقول القرطبي من أغرب ما رأيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له وأذن في الناس بالحج ولكن هذا بعيد وفي شرح الزرقان على المواهب أن ابن سعد قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج غير حجة الوداع منذ تنبأ إلى أن توفاه الله تعالى ولكن ابن حجر في الفتح قال إنه حج قبل أن يهاجر مرارا بل الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط وأخرج الترمذي عن جابر أنه حج بمكة حجتين قبل الهجرة وأخرج ابن ماجه والحاكم أنه حج قبل أن يهاجر ثلاث مرات وهو مبني كما يقول ابن حجر على مقابلته للأنصار بالعقبة وهذا بعد النبوة أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجه ابدا ولكن الذي يعلم ذلك هو الله تعالى وكل هذا استصحاب للأصر الذي درج عليه العرب من أيام إبراهيم عليه السلام وأما عدد عمره صلى الله عليه وسلم فيعلم من الكلام عن عدد الحجات وهي من اليسر بحيث يحرص عليها فالعمرة طواف وساعي وحلق دون حاجة إلى أماكن أخرى ومشاعر خارج مكة والذي وردت به الروايات كان بعد الإسلام وبعد الهجرة فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر وهي عمرة الحديبية التي أحصر فيها وعمرة القضاء لعمرة الحديبية والثالثة عمرة من الجعرانه والرابعة مع حجته هذا ما ورد والله أعلم